لآل م و س و ع ن النابلسي للعلوم الاسلاميه ي ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك موسوعه م ل ن ا ب ا ل س ي للعلوم الاسلاميه آ خ ه ب م م ؤ ن يصادعون ا ل ل أ ل ا إ ن ه م المفسدون ولكن لا يشعرون I'm sorry.、Hey. ي ج ع ل و ن أ ص ل I'm so hot to... a